طها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تزيل من من خلق الأرض والسماوات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 الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأنا را فقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوٓرٌ إِنِّي أَنَّسْتُ نَارًا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا رب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 سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء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 إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن فيه في التابوت فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة من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 وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم مجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون Ishaba, ila filouna, ilo filouna, ilo filouna, ila filouna, ilo filouna, ilo filouna, ilo filouna, قَالَ ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى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 قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى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 فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف وولا أصلبنكم ولا أصلبنكم في جذوع نخل ولا تعلمون أين أشد عذابه وأبقى Pallu, la no, siro,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 والله خير وابقى ان انه من يات ربهم مجرما فان له جحمنا فان له جهنم ما لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى ولقد أوحينا إلى موسى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 طور الأيمن ونزلنا ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب وَإِن نيل دفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم أولئي علا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 قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفتى عليكم العهد أفتى عليكم العهد أم أردتم أي يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما لنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا ولكننا هممنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القى السامر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 en la tettäbihani afa'a saite ämri kalli yabena umma la tähkuth bilihiyati wala birehsii inni khashitu anta koola farraqt bain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 وانظر الى الهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقه لنحرقه ثم لننسفه في اليم من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 يوم ينفقوا في الصور ونحشر المجرمين يوم إذ ذر قا يتخافون بينهم إن لبثتم إلا بثم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون.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 Fi ydhahuha qa'um, safsaf al-laatrafiha a'wajool, wa'amta, yom a'ziyyatbiyun al-daa'iy al-a'wajala, wa khshatil وخشعت الأصوات، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تفع الشفاعة.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 ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقر رب زدني علما ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما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 دون لك ولزوجك فلا يخرجنكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ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 قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فَإِمَّا مَا يَأْتِيَنَّكُم مِن هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لمحشرتني قال رب لمحشرتني أعمى وقد كنت بصيرا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 وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى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 ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبره لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنَّ ذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اِهْتَدَى الله